ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد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 والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ